عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنَّمَا تُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولائك الذين خسروا انفسهم في جهنم مقالدون أَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ